فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتأتم فلها فإلى جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تثبيرا أتى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حطيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين, ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وجعلنا الليل ونهارا رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مضيّرة لتبتعوا فضلا من ربكم لتبتعوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فضل الله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 ولا تزير وزارة وزراء أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصر فيها ففسقوا فيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح؟ وَكَفَادَ رَبَّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَطِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ أَعْجَلْ له لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ مَيْطَلَهَا مَذْمُومًا مدحورا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 وللآخرة أكبر درجات وأكبر تطيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا صَغِيرًا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 وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاء رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلا مِحْسُورَةَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَك مَغْلُولَةً إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ فتقعد مَلُومًا محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بطيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلّا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مرطرا ولا تقربوا ما لليتيم إلّا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أجدده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا كَيْنًا إِلَى كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِصَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان فيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تستبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون تبيلا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 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرِيَةٍ إلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ دَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إلَّا أَنْ كَذَبَ بِهَا الْأَوْلُونَ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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاطبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم حاطفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تضطيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليبتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُنَّكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَذُلّ يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُنَّ سُنَّتَنَا تَحْوِيلًا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 فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو ثفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا ختارا وإذا أنعمنا على الإنتان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤتا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 وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إلا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ إن اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن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 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ولا منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله سهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بطيرا ومن يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحجرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت جدناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا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 يا موسى مسحورا قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائر وإن لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفدهم من الأرض فأورطناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل فإذا جاء وعد الآخرة لئنا بكم لفي باء وبالحص أنزلناه وبالحص نزل وما أرسلناك إلا مبشرًا ونبيرا وقرآن فرَقْناه لِتَقْرَأه عَلَمَاتِ عَلَى مُسْتِرٍ ونَزَلْناه تَنْزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا إكنا عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمسعولا ويخرون للأذقان يبتون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فلهم أسماء قصنا ولا تجهر بصلاتك ولا تقافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المل ولم يكن له ولي من الذل وكبره